Book 2 Yüz MİA MİA Nitelik zarfları al El-Zhruf Daha evvel, daha önce hiç Hasala mera, lem yehsul kat حصل مرة. لم يحصل قد. دهاء hiç هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هاير. دهاء hiç لا. لم يحصل قد. لا. لم يحصل قد. إيش كمسة؟ أحد لا أحد أحد لا أحد بوردا تندئنز var ما؟ أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ آير بوردا كمسي تنميورم لا لا أعرف أحدا هنا لا لا أعرف أحدا هنا تها، أرتق ديل ما زال، لم يعد ما زال، لم يعد براد تها، تشوك، قلت مجمع؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هاير، برادة أرتق فازل قلما يجب. لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا بير شيء ده، ايش شي. شيء آخر، لا شيء أكثر شيء آخر، لا شيء آخر بير شيء ده، ايش مك إسترمسنس؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ هاير، باشك هيتش بير شيء استميورم لا، لا أريد أي شيء آخر لا، لا أريد أي شيء آخر أول هنوز هنز ديل شيء حصل، لم يحصل شيء حصل، لم يحصل أول جا بير شيلار يدنزم؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ آير، هنز بير شيء يمدم لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء دهباش كبيري، أرتك كمسة ديل ما زال أحد ليس من أحد. ما زال أحد ليس من أحد. بشر هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ لا، أرتك لا، ليس من أحد. لا. ليس من أحد. bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.